الأم وما أدراك ما الأم هي نموذج رحمة يتحرك بين أظهر الناس ولا يلتفت إليه أحد بإجلال وتقدير إلا من رحم الله الأم كتلة من الصبر وصورة حية للعطف والحلم أماه لو النجمات تسكب نورها أماه شلالا وكل حناجر الأطيار لو غنت موالا لو الأنسى مطافت في رحابك تنثر عطرا ما وفتك يا أماه ما وفتك مثقالا عن أنس قال ارتق النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر درجة فقال آمين ثم ارتق الثانية فقال آمين ثم ارتق الثالثة فقال آمين ثم استوى فجلس فقال أصحابه على ما أمنت يا رسول الله قال أتاني الجبريل فقال رغم أنكم رئن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين ثم قال رغم أنف مرئن أدرك أبويه فلم يدخل الجنة رغم أنف مرئن أدرك أبويه ولم يدخل الجنة فقلت آمين فقال رغم أنف مرئن أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين قد يقول قائل لماذا الأم دون الأب قلت لا شك أن فضل الأب كبير ولكن فضل الأم أكبر قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وحصاله ثلاثون شهرا قال ابن عطية ذكر الله الأم في هذه الآية في أربع مراتب والأبى في مرتبة واحدة جمعته مع الأم في قوله بوالديه ثم ذكر الحملة للأم ثم الوضع لها ثم الرضاع الذي عبر عنه بالفصال فقدرها عظيم ومكانتها كبيرة وفضلها لا يعرفه إلا الله لفضلك أمي تذل الجباه خضوعا لقدرك عرف أقيم وذكرك عطر وحضنك دفء فيحفظك رب العلي الجليل لأمي أحن ومن مثل أمي رضاها علي نسيم عليل حنانك أمي شفاء جروحي وبلسم عمري وظل الظليل وبعد الله أرنو إليك إذا حل خطب وأثنى الكواهل حمل ثقيل بدعواك أمي تزول الصعاب فدعواك أمي لقلب سبيل فيا أمي أنت ربيع الحياة ولون الزهور ونبع يسيل على راحتي كم سهرتي ليالي وتلوع قلبك عند الرحيل فدومي لنا بلسما شافيا وبهجة عمري وحلمي قوي ولحن شجيا على كل فاهن فمن عن الحق منا يمين قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح